وَلَ قَِ الْقَالَ لَهُم هَاُونُ مِون قَضِ يَا قَوْم إِ مَاابُتِتُ بِ وَلَقَلِ قَالَ لَ هَاظُ يِ قَد يَا قَو مَا قُتُك وَإِنَّ وََبَّكُمُ وَحْمالُ امري ان عبدته واحنا نتبعوني واخضعوا